نشرق النور وبان مرحبا بمن أدانا أيها الزائر أهلا لك في القلب مكانا ضيفنا أهلا, أهلا بك هللت أنوارك انت بين أهلك قد نزلت دارك ضيفنا أهلا بك هللت أنوارك انت بين أهلك قد نزلت دارك أشرق مرحبا بمن أتانا أيها الزائر أهلك آل في القلب مكانا أشرق النور وبانا